الله تعالى السابع تناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة لقوله تعالى وثيابك فطهر قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامه عذاب القبر منه وقوله لأسماء في دم الحيض تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول العربي الذي بال في طائفة المسجد وحديث القبرين وفيه اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا, هذا الشر في ازاله النجاسه يعني تجنب النجاسات في الصلاة وذلك لان الصلاه عبادة مبنية على طهارة القلب فينحق بذلك طهارة البدن وطهارة كل ما يتصل بالمصلي فلا بد أن يكون المصلي لظيفا بعيدا عن الأرجاس وعن النجاسات والمراد هنا النجاسات الحسيه النجاسه المحسوسه لانك تعرف ان النجاسه نوعان نجاسه معنويه ونجاسه حسيه فالنجاسه المعنويه هذه ما تضر ملامستها ولو وصفت بانها خبيثه ونحن ذلك مثل نجاسة المشركين إنما المشركون نجس هذه نجاسة معنوية فلو صافح الإنسان كافرا لن إن تنجس يدرك كذلك النجاسات المعنوية مثل الكسب الحرام نجسوا نجاستان معنوية كدراهم من ربا أو من غش أو من سرقة أو من أهل بري أو حروان كاهن هذه نجاستها معنوية لو حملها الإنسان معه في صلاته لم ترطل ولم يؤمر بالاعاده ولو مسستها لم تنجس يده إنما الكلام هنا على النجاسة هناك التي يحتاج إلى غسلها هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من وثيابك تطهر اي طاهر اعمالك عن الشرك فالشرك من النجاسات المعنويه وعمل بعضهم بظاهرها وقال انها عامه للنجاسات الحسيه فطهر ثيابك من النجاسات من الاقلام ومن الأنجاس واما الأحاديث التي عندنا فإنها كلها في تطهير النجاسة فأرغل النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير دم الحير يدل على نجاسة بقوله تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه يدل على أنه نجس وأن النجاسه فلا بد من تطهيرها لا بد من إزالة عينها كذلك حديث تطهير بول الاعراب يدل على نجاسه الابوال حيث أمر بصب ذنوب من ماء عليه يدل على انه نجس ولا تصح الصلاه على مكان متنجس كذلك قوله في الذي يعذب انه كان لا يستنزف من البول او لا يستبرئ من البول فلذا يبالي ما اصاب البول من ثيابه دل على ان البول من النجاسات وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان البول الرائق من من ما يوصف بالخدس بقوله ولا وهو وَهُوَ يُدافعهُ الْأَحْبَخَانِ يعني أنهما من النجاسات المستقلرة طبعا وشرعا فاذا لا تصح الصلاة إلا مع البعد عنه مع البعد عن هذه الأنجاس والحشو لأن الصلاة ربادة والعبادات يؤتى فيها بأكمال الأعصار ولأن الصلاة مأمور فيها بتطهير الباطن وهو القلب فكذلك بتطهير الظاهر الطهارة هنا تعم طهارة البدن والثوب والبقع، فلا يكون على بدنه نجاشا الحديث الذي لا يستهتر من قوله ولا يستنزح منه بل يناظح بدنه ولا يكون على ثوبه نجاسه لحديث الامر بتطهيره من دم الحيض بقوله ثم تصلي فيه ولا يكون على بقعته نجاسة لامره بتطهير تلك البقعه التي بان فيها الاعراب لأنها مقعه من المسجد لو تركت لم يؤمن ان ياتي انسان فيصلي عليها ما او نحو ذلك فلما امر بتطهيرها دل على ان المصلي يطهر بقعه التي يصلي فيها ولانه ورد النهي عن صلاته في اماكن النجاسه كالنهي عن الصلاه في الحمام او المقبره فهذا نحو دليل على ان ازاله النجاسه شرط من شروط الصلاه فان حبس ببقعه النجسه وصلى صحه ذاك اليوم وبالنجاسه الرطبه غايه ما يمكنه ويجلس على قدميه لأنه, لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبله الضرورات لها احكام هذا ملقب لا يملك اكثر مما يفعل مما محبوس ليس له استطاعه للتخلص من ذلك المكان الذي حبس فيه لذلك ذلك المكان نجس تلقى فيه الأبوال والقاذورات ودخل ذلك مكان لا يجلس عينا، والولد له أنه أن يصلي ليس له مكان يتمكن من صلاة فيه طاهر، يصلي على حسن حاله، يصلي ولو هي ولو باشر المجازر، من الممنوع من يقول إنه لا يصلي حتى يحصل له بقعة طاهرة ومنهم من يقول يفرش على تلك الأرض النجسة فراشا طاهرا لكن قد لا يتيسر ومنهم كما سمعنا من يقول إنه يومئ يومئ بالسجون ولا يستد على أعضائه كلها بل يومئوا ولا يباشر من الأرض إلا ما لابد له منه كنوطئ قدميه حتى لا يباشر مكان نجساً وهذا قاله اجتهادا وكأنهم أرادوا بذلك بعده عن مباشرة ولنس النجاسة ولكن لعل الأرجى أنه يأتي بأركائل الصلاة كما هي ولو باشر النجاسه فماذا دام أنه باشرها بقدميه؟ فلا منعاني باشرها أيضاً ركبتيه وبيديه ووجهه؟ يأتي بالصلاة كما هي يأتي بالسجود على أكمل هيئته ويأتي بالجلوس على أكمل هيئته الذي هو الجلوس مفترشاً فان هذه اركان من اركان الصلاه فلا يتركها لاجل شيء قد باشر بعضها فاذا فالذي يترجح ان شاء الله انه يصلي على حسن حاله ولو باشر النجاسة لأنه اولا باشر بعضها ولا بد لقدمه وثانيا انه بمباشرتها تتم اركان صلاته ويصلي بطمانينه فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن مساجده حتى تعتدل جالسا فالذي يجلس مستوفزا ما يقال له ارتدل جالسا والذي يجلس على رؤوس قدميه ثم يحمي رأسه للسجود ويذل يديه ولا يصلهما إلى الأرض غير مطمئن ولن يأتي بالسجود الذي هو الذي هو لب الصلاة وفيها الخشوط لعل القول الراجح إن شاء الله أنه يأتي بأركان الصلاة كما هي ولو ولا مباشرة ولا بساء النجاسة ولا هرق بين كونها رطبة أو يابسة ما دام أنه مضطر إلى مباشرتها وما دام أنه لا بد أن يجلس على كتف الأرض ولا بد أن ينام عليها والنوم لا بده من الانتجاع فليس له مفر من مباشرتها وإن مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسه فزالت او ازالها سريعا صحت صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسه ولا, ولا مصل عليها أشبه ما لو صلى على ارض طاهره متصله بارض النجسه ولحديث ابي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه ادخل عن ادخل عن عليه فوضعهما على يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيت عليك فألقينا نعالنا قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا رواه ابو داود ولان من النجاسه ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها من ولان من النجاسه ما لا يعفى عن يسيرها او ما يعفى من تصرف ما يعفى ولان من النجاسه ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها صححناها اللهم احتقر على من جملة ما قاله في هذه المسألة لمن صلى على ارض النجسة أو بهي النجسه النجسة قالوا يقتصر على آدل الواجب ولا يزيد على تسبيحه السجود او الركوع ولا يزيد على الفاتحه وقرأه الى آخر ذلك ولكن هذا اكتئاب منهم والصحيح أنه يأتي بكامل الصلاه إن شاء الله هذه المسائل فيها مباشرة عجاسة ولكن لم تكن مباشرة حقيقية أو لم تطلز مدة مباشرتها فأفي عنها الحالة الأولى إذا كان الانسان يصلي عليه ذيابه ثم مر به طفل لجس او ثياب ذلك الطفل لجسة فمست ثيابه ثياب ذلك المصلي ما يظر لان هذا اولا انه لحظة وثانيا ان الثوب عادة يكون يابسا وثوب الطفل يعظى يابس فلا تعلق فيه النجاسة الحاصق ان هذه الصورة يرفع عنها إذا لمسى ثوبه ثوبا نجسا وكذلك لو لمس جلده ثوبا نجسا فالنمس أيضا ما يضر كذلك لو لمس جدارا نجسا لو لمسى ثوبه أو بدنه جدارا نجسا وراءه وراء ذلك فإنه لا يضبه إلا إذا اعتمد عليه als hij maar iemand is, die niet in dan is hij niet in staat om te Als hij niet in staat is om te werken, dan is hij niet in staat om te Als om وهكذا إذا وقعت عليه نجاسة فأزالها بسرعة فإن ذلك أيضاً لا يرضى كما لو, لو مثلا وقعت نجاسة على عمامته فخلعه هذا لا يرضى نهدو هذا الحديث عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه نجاسة وخلعهما فاستمر في صلاته ولم يستألف وذلك لأن مدة علمه إنما هي لحظة فخلع ولم تطل المدة وقاسها على ما على أن بعض النجاسات يرفع عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، لأنهن هناك نجاسات يرفع عن يسيرها كما تقدم في باب في ذكر إزالة النجاسة أنه يرفع عن يسير دم نجس حيوان طاهر ويرفع عن أثر استجمار بمحله ويعظى عن بعض النجاسات القليلة فلما كان من النجاسات ما يعظى عن يسيره فعره عن يسير زمنه لو كان كثيرا وذلك زمن مقوعه يسير فعره عن ذلك, ذلك الزمن رحي مسلم أوصى لعلاوطاه من طرفه من كل من الحشرات ما هو متولد من نجس يكون نجسا الصلاة صراصر الكلور تتولد من النجاسه فتكون نجسه واما اذا كانت متولده من طاهر فانها مما يرجع عنه وَلَوْ كَانَتْ قَدْ تَتَغَذَّا بِالنَّذِيسِ وَالْكَ الزُّضَابِ عندنا وعندنا مثلنا يقول إذا صلى على مصلى طلافه نجيسا فإنه لا يوضع لا دعوا لما يستغطوا ألا إن جاء بمشيئ ذلك ما إذا صليت عليك الرجاء الرجاء واسع تنتف به وتترك طرفه على الأرض طرفه ذلك الذي على الأرض نجس لا تجوز صلاة به لأنك إذا مشيت يتبعك يتبعك ذلك الجزء النجس لكن إذا صليت على رقعه طرفها نجس أو صليت على هراش القهر وهو نجس فإن هذا الهراش ما يسمعك إذا مشيت فإذا كان كنت تصلي هذا الجانب والجانب الذي في الطرف عليه نجاسه فلا تضرك حتى ذكروا أنها لو كانت قريبا منك ما لم تباشرها بأحد أعضاء السجود حتى ذكروا مثلا لو كانت النجاسة بين يديه الى سجد يعني هذه البقعه نجسة وقد وضع يديه الى جانبيها ولم يضع عليها شيئا من اعضائه فإنه لا ولكن ولكننا كل اذا علم البقعه النجسة وخافتها ان تكون قد انتشرت شئ انتشر شيء من اجزائها الى جوانبها يكونوا مصليا على نجاسة وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم لأن استناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد في وهو قول الشافعي وقول وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تسد وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح فالثاني أيضا مسألتان المسألة الأولى إذا وقعت عليه النجاسة واستنظر لم يزلها عجزا كما لو كانت النجاسة على ثوبه ولا يستطيع أن ينخلع من ثوبه فيبقى فاستمر في صلاته حتى أتمها أو إن صدرت النجاسة على ثوبه على بدنه ولا يستطيع أن يزيلها لكونها قد لوثت بدنه تحتاج إلى ماء يرسلها يقص به وهو في الصلاة استمر في صلاته عجز عن إزالتها فتغطر لأنه صلى وعليه النجاسة حاملا للنجاسة أو متلوثا بدنه بها هذه الحالة الأولى وهذه هذا يعني قول, قول المعمور به وأما المسألة الثانية وهي ما إذا صلى وعليه نجاسة قد نسيها استمقى في الصلاة حتى انتهى فهل يعيد ام لا يعيد سمعنا ان في ذلك قولا فالذين قالوا يعيد قالوا لانه صلى وعليه نجاسه ولا صلاة لحامل النجاسه يعيد والذين قالوا لا يعيد قالوا لأنه لم يتعمد وصلنا وهو ناسي والناس فادعو في عانه قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وفي الحديث ان الله تجاوز لامتي على الخطا والنسيان هذه الصوره ذكر تحتها صورتين إخداهما إذا وقعت عليه النجاسة ولم يعلم بها حتى انتهى من صلاته فهذه الراجح أنه لا يعيد انصرها من صلاته ومع بانصراهه رأى عليه وقع من دون دم أو من دون لم يعلم بها فلا يعيد على الصحيح ولم تحقق أنها كانت في الصلاة ومن أنظمة على ذلك حديث النعمين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستائنف لم يبدأ الصلاة من أولها والحالة الثانية إذا وقعت عليك النجاسة قبل الصلاة وعلمت بها ورأيتها ولكنك سوحت بتنظيف الثوب وبغسله وتساهمت ثم نسيت ثم صليت به ولم تنتبه الا بعدما صليت وقتا او اوقاتا فلن تعيد فاكثر العلماء يقولون يعيد لتفريقه ويختار ايضا شيخ الاسلام انه لا يعيد لغزره بالنسيان ولأنه جائز له التأخير وذا من عقف متسعاً يجوز له ان يؤخر أن يؤخر الطهارة إلى قبل الصلاة فأخرها بوابط يجوز له ولكن غلب عليه النسيان الاحتياط هو قول الجمهور أنه يعيد ليكون ذلك حافزاً لهم على المُبادرة وعدم التساهل في إزالة النجاسات ولكن لو أستعك أحد بالقول الثاني او مثلا تقلق قصة لما اعادتها عادتها إنجاز الفتوى بالقول الثاني وهو عدم الإعادة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبته فيها وعنه بلا مع التحريم اختاره الخلال والفنون وفاقا قاله في الفروع يعني وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مكتدا وطهورا وقال أحمد صلى الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع مغطوباً وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة الله الرحمن <تصفيق> هذا في حصل الثلاث في الأرض المغطوبة وفيها هذا الخلاف كما عرضنا فذهب أحمد إلى أنها لا تفتح وذلة أنه استعمال لمال حرام فلا يمكن ان يتقرب بمال حرام وهو يتقرب بطاعه لا تجتمع طاعه ومعصيه الا اخرجت احداهما الاخرى هكذا عللوا ولاجل ذلك أبطلوا الصلاة في الشوب المنصوب قالوا لأن الصلاه عبادة والغصب حرام، والصلاة فيه عبادة بماء حرام بماء حرام وكذلك حرطلوا الوضوء بماء منصوب لأن الوضوء عبادة والغصب حرام فلا يجتمع عباده مع استعمال حرام هذه تعليلات من ذهب الى ذلك كاحمد المشهور عنه سمعنا ان فيه روايه اخرى بالجواز يعني بالصحه لا بالجواز بالصحه لانها تصح والفرق فان الصحة معناها اسقاط الفرق بمعنى انه لا يؤمر بالاعاده الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالكه الشافعي قالوا تصح اذا صلى في ارض مغصوبه فصحت او في ثوب مغصوب او توضع بماء النصوب وصحت مع الاثم الاثم عند الكل وحينئذ الحرف ان الامام احمد يقول يريد اذا صلى في دار موصوبه او ارض موصوبه او بثوب موصوب لزمته الاعاده واما الائمه فيقولون لا يعيد ولكنهم متفقون على انه اهل ولعل الرجح انها تصح ولا يعيد وذلك لانه يستعملها في طاعه وفي غير طاعه اذا غصب بقعة ارض هو يستعملها في سكنه يستعملها في جلوسه يستعملها في نومه يستعملها في استقراره وفي تملكه فهو دائما مستعملا لها فكذلك إذا استعملها في صلاة فإن هذا كسائر استعمالاته فهو في كل استعمال له يأهد من حين يتملكها وهو آثماً ويقترف ذنوباً فاستعماله لها في الصلاة كاستعماله لها في الملاحي إذا جعلها دار للهاد إذا ملأها مثلاً بآلات اللهو أو جعلها مبيعاً أو مجمعاً لأهل المعاصي فإن له آثم آثماً من الجهتين، فإذا جعلها مثل المسجد أو صلى فيها ثالثة صلاة فرجعه صلى في ذاله التي هي موصوبة فالصحيح أن صلاته مجزئة مصفقة للواجب ولكن آثماً بالإستمان ولتيجة الخلاف أن الإمام نحن يأمره بالإعادة وأن العيمة الثلاثة فلا يأمرونه بالإعادة وانما يأمرونه بردها إلى أهلها واستباحتهم وإعطائهم بدل انتفاعه بها واسترمانه لها في صلاة أو في معصيتنا أو في سكننا أو في جلوس يعطيهم بدلاً ذلك أو يستديسهم ويستحلهم ويكون بذلك قد هذا جاء من الإثم فإذا لم يفعل فعله إثم الغفر وعليه إثم الاستعمال سواء لصاعة أو هنافية فترجح عندنا الرواية الثانية أنها قول البهور عمة السلاجة وهي رواية عن أفناد وان لم تكن مشهوره ولكنها من حيث التعليل اوضح معنى ان الصلاه مجزئة ولكن لا يمنع او لا يمتنع ان يكون اثما ولا يلزم بالاعاده ان شاء الله هذا الصلاة في الشهر المنصوبه والارض المنصوبه والمسجد المنصوب والجامع المنصوب ولا عشبه ذلك، وكذلك الثواب الموصول، ولا عشبه. شو <تصفيق> بيبقى ديهم ولو بعد الموت؟ الأثم لكل حال حافظ. في حال حافل. لما لها بقعة فيه أثم، سواء استعملها مدرسة قرآن أو علم عليه أثم وله أجر، أو مسجد عليه أثم وله أجر، أو استعملها. ملحات مجمعا للهسقة أو مجمعا لشراب الخمور أو لاستماع الأغاني ونحو ذلك فإنه عليه إثم الغصب وعليه إثم المعصية في الثانية أو استعملها في سكلة فإن عليه إثم الغصب وعليه إثم الاستعمال ولا يكون عليه إثم المعصية فالإثم حاصل لكل هذا لا تخصصوا جميعاً. لا لا. خصصها يعني. رواية كأنه الإمام أحمد لا في روايات. رواية تبى عدم الصحة مطلقة. ورواية تبى أنها تصح في الجامع فقط إذا لم يجد إلا جامع ناصوبه. ورواية تبى أنها تصح مطلقة. كيف تصدقني؟ أصدق. أصدق بقى من بينها. لكل يؤجر على بنائه بهذا المسجد ويأثم ضابطه لتلك البقاء الله هو يعني بناء أن عمله طيب وهو كونه فانفق عليه من نامه وبناه وهيئه وأقامه مسجداً ظاهراً وضعاه وهذا عمل طيب وفيه شيء من الخبث وهو حصل البقعة التي هي مغتصبة وكذلك لو غتصب القيمة لو غتصب نقوداً وبنا بها مسجداً فإن هذا لا يقبل نفس وكذلك لو اقتصبها وتصدق بها وانترق وتفدق لا يطلق <تصفيق> لو <لا> اقتصبها <يقلن>. شخص من منافق معلوم اللقاء اذا غاصلا من المستحر المالك مستحقا هو اهل من دراسل الله ولو كان مالكها منافقا او كافقا او ذنبيا اما اقتصبها من حربي اما منزلت المال المغلوم, المغلوم وكذل مقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم أتنظر الله الرجل لا يفتح فيها الزكاة الأن إن الزكاة ما تفتحها اللابينية كونه يقول أغتبها وإبعالها الزكاة الأن لا تفتح ولا تكون على ذكوية على كل إذا رأينا إنسان ما يأدي هل يجب لنا أن نأخذ الذكاء منه أن نأخذ حقنا ونحن مساكين يقول هذا لا نسرق من ماله سرقة لأنه ما لنا حق فيه أو مثلا ننتهز أو نغش ما يجب ولا أخذناه ما طهرناه ولا صار مجد كما الثاني المقبرة ما تصح الصلاة فيها ولحالة كثيرة فيها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ومعنىه فالنهي عن الصلاة علم اتخاذها <تصفيق> مساجد مشهور وهذه فيه كثيره ذهب بعضهم الى ان المراد وكونه يبنى عليها مساجد ذات محاريث ولكن هذا ليس, ب... ليس هو المراد فقط داخل في المراد لا يجوز ان يبنى عليها مساجد ذات محاليد. ولكن ليس هو المراد حقاً. بل المراد الصلاه عندها وتحريها مرضعاً للصلاة. كون الإنسان يذهب يترك المساجد ويذهب يصلي عند كبوه. لهذا هو يستطيع أنه عام في البنات في بناء مسجد أو في تحطيط مسجد أمام مكبرة أو عند مكبرة أو في تحري في تلك البقعه التي هي قبر أو عند قبور للصلاة عندها حتى ولو قبر وكثبتا أن عناب آنساً يصلي وعنده قبر فصاحبه القبر, القبر. يعني تبتعد عن القبر ذكر العلة ولكن الفقهاء ذكروا العلة قالوا العلة أنها مظنة النجاسة لأن الأرض التي دفن فيها مظنة اختلاقها بصديب الموتى هذا هكذا قالوا وتغير تربتها بروائفهم هكذا عللوا لكن هذا تعليل قاصر وليس هو ذو الصحيح ولو كثر الذين يعللون به فجد أكثر فقائل فنابلة غيرهم يجعل العلة هو كونها مظنة نجاسة ويرجح الشيخ الإسلام ابن تيميه أن العلة خوف في الغلو فيها يعني أن تحرص الصلاة عندها سبب هي غلو من يصلي عندها لأن يغلو فيها حتى لها شيئا من العبادتها ويعظمها ويعتقد فيها أنها تقبل الصلاة عند القبور أو أن أهل القبور يرفعون صلاته او يضارفونها او نحو ذلك هكذا يعلن ويستدل اولا لان الاحاديث فيها النهي عن الصلاة عند قبول الانبياء واللعن على ذلك هذا قوله عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذكم قبور بي اهم مساجد ان ان قبور الانبياء ليست بمنتهى ان تروي هل اعمل لو صدينا لان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فكيف يقال ان العله هي ظن التلوث وبين ايضا ان اصل الشرك هو تعظيم القبور كما حدث في قوم نوح وكما هو واقع في النصارى كثيرا فقد تعرفون حديثا ام سلمة وام حبيبه ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه فرأيناها بأرض الحبشة فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ذنب على قبره نسكدا وصوروا فيه كلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يقول ابن القيم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة التماذيل وفتنة القبول فمعروف ان الصلاه عند القبور سيما قبور الاولياء وقبور الصالحين وقبور المؤمنين قد يوقع في النفس تعظيما لتلك البقعه ومع التكرار والتردد يوقع اعتقادا ان للصلاه عندها مزيه ثم لا يزال يتزايد الى ان يصلي لاصحاب القبور أو يدعو الله في صلاته ويدعو أصحاب القبور أو يدعو أصحاب القبور أن يرفعوا صلاته وأن يتسببوا في قطولها فالنهي عن الصلاة عند القبور من ذات قطع أو حسن المادة من ذات سد الزرائع ان شريعه جاءت بسد الرعايي والوسائل المشتره ومن جملتها وسائل الشف نفته لما كان وضع راح عن صلاهي او بناء المسجد هي ارض قد كان فيها قبور فنقلت يجوز اذا نقلت الذمه لم يبق منها شيء فقد ثبت عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور مشركين ذكر ذلك ان سجع بها الهجره يقول كان فيه قبور مشركين وكان فيه جذع نخل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل لقطعة وأمر بقبور المشردين عنو بشت نبشها لأن أخراج الذمة والعظام الباقي يحيا ودهنها لبقات أخرى ولو كانت لو كانت العلامة منة النجاسة لن تأطرب تلك الأرض بأحراج الغنة العظام لأن الصديدة قد تشربت به الأرض وطول قد تمكنت من التغبرة فعرف أن العله ليست هي مغنة النجاة وإذا أخرجت الغنة والعظام زالت العله إن شاء الله لكن بالمعنى قبور المسلمين قرنتها لا يجوز نبسها لأن بعض العلماء أجاز ذلك لضرورة تذكف طريق لضرورة لا يجدون إلا قبورا يمر بها أو إجراء نهر لا يجدون له طريقا إلا أن يمر بقبر أو بقبول فينبسونها حتى يستهو ذلك طريق ذلك النهر او الجدول أو نحوه فإذا كان هناك ضرورة جاء ثمة جعله مسجدا فالغالب أنه لا ضرورة إلى ذلك يوجد مطاع أخرى ولو كانت من فيها يعني يعني هل يجوز أن تأتي إلى هذه القبور و تصلي عليها صلاة ميت؟ لا شريع هذا لكن مشروع من الدعاء إذا كان مسلمين قد يشفى الله بصول الله وقال وإذا صراتك قبلة الإنسان أن تكون مطبورا صراتك وكانت يوجد قبور في بعض البلدان التي كان أهلها في جاهلية ثم <تصفيق> داخلها العلم والتنور وكانوا في جاهليتهم القريبة الجديدة كانوا اذا مات أحد من صالفهم أوصى أن يدهن في المسكد يدهنوني في المسكد الذي ذنيته يدهنوني في هذه البقعة فيها أو يدعن حجرة من المسكد ويقول هذا محل قبري نقول والحالة هذه الأولى أن ينقل المسكد وإترك القبر أو يهدم جانب المسجد ويزحزح ويجعل القبر في ناحية الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية ولا يكون في الغربي هذا هو الأول. الشيخ السؤال آخر الشيخ. الرسول لما قال تدوني على قبر عند مرح. صلى لا صل يا أخ. أو علل لأن الله ينورها بصلاته عليهم. لئلا تظلم إن الله ينورها بصلاته عليه وأيضا. ما لها إلا يوم او يومين. لا أما قبور لها مئات سنة. سلسلة عليهم الصالحين الصالحين دعاء سلَدْعَى. ولا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. إيه. ما ينبقي خايف من المسجد. لا يستطيع. ما عليهم كرونة متبقية لا أنه يخرج. ان كل هم عندما ادخلوه وجعلوا زياده الجهات الاخرى وجعلوه الى جانب المكان كان هو لكن رأوا ان ادخال الخبرات يستدعي ادخاله كضروره فادخله واحاطوه بهذا الحائط لكن كما ذكر الاوقات الى ان زادوا الجهات الجنوب التي هي القبله هم من جهة الشرق التي هي الفجورات والقبر فصار الطمر في الوسط وإلا لو جعلت زيادة في جهة الجنوب وفي جهة الشرق وفي جهة الغرب ولن يجده من جهة السمارية الشرقية لما دخل المسجد والمججرة والمزبلة والخش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام رمار ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده على ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وأما الحش فلاحتمال النجاسة ولأنه لما منع الشرء من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى في هذا فيه ضعف لن يصحح الكثير من العلمة ولكن هذه الأشياء نهي عن الصلاة فيها لاجل العلل التي عللت بها فالنجزرة هي محل ذبح الدواب الجزر الزبح والجزارون، القصابون ومعناه أن هذه الأرض التي يُلدح فيها تتلوث بالدن و وبالصديد فهي نجسة وهذا دليل على أن السلف يعرفون نجاسه البقع التي تتلوث بها هذه الأشياء النهي عن الصلاة فيها لأجل أنها نجسة أو يعذب على ظن نجاستها وأما المزبلة فهي ملقة الزباله وهي القمامة الكنيسات من البيوت نحيها ما تحلو من نجاسات أو من أقيار ولو لم يكن إلا أنها بشيء تقذره النفس والذي يصلي على هذه المزبلة بلقى الزبالة تتقذد نفسه عندما يرى ذات تلك القمامات وتلك النفايات ونحوها ولا يخلع أن يوسس إليه أن توسس إليه نفسه أن هي ما هو نبيس لأنه قد يلقى فيها زابل وقد يرقى فيها وقد يكون فيها أبوال لاطفال أو نحو ذلك فلا تحلو من مجاسة هذه المزلة وأما الحش فهو المرحاض مخل قضاء الحاجة وذلك لأنه أولا مألف الشياطين والشياطين تألم الأماكن التي لا ينكر الله ومغل قضاء الحاجة مغل التغوط نحوه من الأماكن المستقبرة التي تألمها الشياطين ولو كانت ظاهرها مغيف قد تقولوا إلا إن أننا نشاهدها الآن المراحيم مشاهدها نظيفة وتوصلوا بكرة عشيا مبلطة ملظفة ولكن لا تخلو من روائح النجاسة وقد تخلو ولكن تنفر منها النفس مكان تكشف فيها العورات ومكان تلقى فيها حوله الأبوال والغائط نحو هذا تنزروا في النشق فلا يتخذوا مصلّة هذا بالنسبة إلى الفس إن الحمام الحمام ليس هو المرخاض الذي في البيوت المراد في الحمام التي في البلاد الباردة وهي البيوت قد نقرت من نرابا بيوت تتخذوا في البلاد الباردة يحضر لها و بيت فوقه بيت ويكون يكون الماء في البيت الأسفل هذه البيوت يدخلونها للاستحمام يعني للاغتسال للاغتسال بالماء الساخن و للتذوق و غالبا انهم يدخلها جل و قد يختلط فيها النساء والرجال وقد وتكسف فيها العورات كثيراً ما ينصلها الإنسان كاشلاً عورته قد ورد أنه عند خول الحمام بغير إزار لأن الإنسان عليه يسوء عورته حتى من مكان الذي يريد أن ينفس له أنه قد ينصل عليه أحد وكانت في ذلك الزمان مظلمة لأن أذنة قبل وجود الكهرباء كانت مظلمة ينطفى فيها السراد لأنه لا يوجد فيها السدود لا يوجد فيها الهواء الذي لكثرة أو قوة الأرضية عليها ينطفى السراج فيها وتنطفى النار إذا أوقفت فيها كذلك حتى السرعة إذا أوقفت ما ما تتقد ولا ت ولا فهي مظلمة دائما. النهي عن الصلاة فيها أولا أنها محل الارتسال وثانيا انها محل تشفى العورات وثالثا انها مكان مستقر ينزه عن ذكر الله تعالى ينزه ذكر الله عنه فجاء النهل عن الصلاة بيه وذاحى ذلك وذاحى الصلاة العلمات المذكرة بعض العلماء كالبخاري العالم المشهور يرى أن الصلاه فيه جائزة لكونه مكانا طاهرا أو يفرس عليه طاهرا وليس فيه ما يقجر ولكن العلماء الذين كرهوه كرهوه لعجل تلك العلل التي أشارنا اليها هذا هو الحمى حرفت الفرق بين الحش والحمى الرابع وخامس فعطان الإبل وعللت بعيلاً فعطان الإبل هي مباركها التي تبيت فيها فعللت لأنها مغنة النجاسة لأنك زيضاً من الناس إذا لم أبلك الله حالته استترى بالبعيلاً فلسوا إلى تحته وبالاً وتروطاً فتكون مغنة بالنجاسة هكذا علل معظم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 يحس على اقتناء الغنم دون الابل ويقول ان السكينه هي اهل الغنم وان الفظاظه والغنم غنم الطبع في الفدادين اصحاب الابن فكان الابن تريح اهلها زهوا وكبرا وتعاظما فلاجل ذلك نهي عن الصلاه في مباركها كما تقدم الأمر بالوضوء من لحوله هذه مبارك الأذن أما السادس الذي هو قادعة الطريق فالعلة فيه أن الذي يصلي والناس يُعبطون عن, عن يمينه وعن شماله يتسوش فكره ولا يقبل على صلاته لأنه يذهب فكرهم على المرأة من هنا ومن هنا فالمصل مأمر يصلي في مكان هادئ حتى يقبل على صلاةه لن قدر أن هذا كان طريقا ولكن صرف الناس وأنكم صحة الصلاة فيه فهو قدر أنه طريق لقون مؤقتا صحة فهو له ذلك ما رجت لحم الإبل يعني طاهرة ولا؟ ما لحم لحمل الإبل لا تعرف طبعا مثال لا نازل لكن تتوقف. هنا بالله لا تتوقع يعني يعني داخل المساجد يتركون طريقا للسيارات ويصلون فيصلون للهنا واله السيارات تمر بين المصلي قد تحسهم تحدث فيها عنهم وهذا استعمال لقاعده الطريق وإن لم تكون التي تذكر في ذلك الوقت لكن لو قدر أنهم ما له الطريق واوقفوا مرور السيارات حتى ثالثه والصلاه انثنت الا برك رحمه الله تنقض الوضوء لا لا هم عارف التوق الشيخ وجد شغله لا نقصي <مت> يا شيخ لا نقصي يا شيخ لا نقصي نظر إلى العلم التعليلات هذه هذه ظاهرة الشيخ الظناف يكون حديث إنها جن خلقت من جن إن على كل ذروتي بعير شيطان بخاري تكرمك الشيخ حمام لو كانت في القلب تب في القلب لا باس الشيخ حمام المدى لا رفع السبب وحبه لأسف لا صح الشيخ بخاري بخاري وين تكرر جواز صرق حمام صحيح او كذا شيء مقدمة طبيعة من الطبيعات صحيح ولكن لكن عم <تصفيق> لاه بعراض و... مش خلصان ما يرى شو السر في وجهه نعم صححت يقرب يقرب إلا أن الناس تكرهها يا قدر إن مكان نظيف أو جعل فيها زاوية لا يدخلها أحد من الذين يكشفون عوراتهم الله الحمد لا معنى إن شاء الله خير <الأرض> سوق سوق سوق السوق سمي <sometimes س> <elastic. ص Tahun> <تص> هذه مثلها لانها تتبعها في البيع ونحوه قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص فأنهم لما اعتمدوا الحديث على الحق بها أسبحتها فقال سطح الفش وسطح المجبلة وسطح المقبرة وسطح قرية الطريق وسطح عطان الاذن تلحق بها في النهيل ولكن لعل الصواب إن شاء الله أنها ما تلحق بها. وأن أسطحاتها ليس لها حكمة الناس الآن يضطرون إلى الصلاة في أماكن من هذا وكثيراً ما يسألون عن الصلاة فوق سطح البالوعه التي تسمى بيارة مع أنها ملقى النجاسات يقيناً ولكن دون النجاسات حواجز وحوائل صبات عميقة وفرس وبلاطن منح ذلك فلا يرون النجاسة ولا يخصون بها ولا يدرون أنها عندهم وفلا بأس بالصلاة وفي سطح الحمام وفي سطح الحش وفي سطح المقبرة والمذبلة والمجدرة وما يشبه ذلك لبعد عن السبب لقد استثنى من ذلك في سطح المقبرة اذا ذكرنا ان العله هي مظله الغلو فان الذي يصلي تحته قبور ويصلي في البيت الذي قبر فيه انسان قد يكون الغلو محذورا ويمكن ان يستمع ولان المقبره غالبا تكون في صحراء بعيده عن البلد ولا قال لها اسلحه أماكنها لكن لو قدرها هي مكروها باقية على النهي. صلّى بأن صلاته باقية أن بأي يعيد فالصلاة في النزلتي هو في المجذرة النجاسة. هذه يعيد فيها حق لا يأمل أن يكون صلى على مكان النجيس وأما الصلاة في الحمام هذه خلاف كما عرفت فإذا تحقق أنه صلى في مكان نظيف وليس عنده أحد فلا إعادة أما الصلاة في أعطان الإبل فإذا عللنا أنها مظنة النجاسة فإنه يعيد أنه قد يصلي على نجاسة وإذا عللنا لما ذكرنا من أنها مغنة مأوى الشياطين وحفظوا صلاة وأقبل عليها والصحيح أنه لا يعيد وهكذا في قادعة الطريق صحيح أنه لا يعيد إذا حفظوا صلاة وأقبل عليها وهكذا في البقية معبد النصارى فإن تنائس ما, ما يجب الصلاة فيها لكن قد <تصفيق> يكون الإنسان في بلد لا يجد مسجد ولا بقعة طاهرة فإذا اضطر إلى ذلك صلى في كنيسة أو صلعة لعلها تقضى لَكِنَّ شيخ بعض العلماء <تصفيق> <متارك> <متارك> بعض العلماء يقول قد <تصفيق> <مزيرة فلا> <تصفيق> <على مسل> <متارك> في تعب فيه لغير الله ومكان قد اشتهر أنه موضع معبد للنصارى فلا يكون مسجدا ولعل الصواب لذلك لا مأس به قد اشتهر أن المسجد الذي في, المدينة في الطائف مسجد يعبد أنها دكت تلك الأصطخاء الصخرات التي يعبدها أهل الطائف ويسمونها بنات ووقين مكانها أو بقربها المسكت وزال أثرها وزعل الاعتقاب الذي فيها إن شاء الله ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى والحجر منها والحجر منها لحديث عائشة ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها استدلوا بالنهي عن الصلاة في جوف الشعبة بحديث ابن عمر الذي فيه وفوق ظهر بيت الله تعالى فجعرفنا أن الحديث فيه ضعف فيقوى معه على الاستدلال على الاستدلال به فاذا رجعوا الى التعليل فقالوا العله في النهي ان الذي يصلي في الكعبة الكعبه او على سطحها يستدمر بعضها ويكون بعضها عن جانبه وبعضها عن جانبه فلا يستقبلها والله تعالى امرنا بان نستقبل جهه البيت شطر البيت المسجد الحرام يعني جهته والاستقبال هو كونها قدام المصلي باكملها فاذا صلى في جوها لم يستقبل الا ربعها مثلا ربعها وهو الحائط الغربي امامه وربعها عن يمينه وربعها عن يساره وربعها من خلفه فلم يستقبلها كلا فاذا لا تصح الصلاه إلا باستقبالها كلها والحجر منها حجر اسماعيل فيه سته اذرع من الكعبه لأن قريشا قصرت بهم النفقه فنقصوها من جهه الشمال لهذا هذا القدر فلاجل ذلك احيطت لهذا الحائط الذي هو الفجر ونهي عن الطواف في وسطه وجعل الطواف ورائه حتى يكون الطواف بالبيت كله والبيت اسم للبقعة واسم للبناء قوله تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق يعم المبني والأصل لأن إبراهيم عندما أسسها أسسها على قواعد ويرفع إبراهيم القواعد من البيت ولكن عندما هذا في عهد قريش قصرت لهم النفقة فنقصوها من جهه الشماعه فلا بد ان يكون الطواه باصل البيت كله فاذا صلى الفرن في الفجر فكانه استدبر بعضها جعل بعضها خلفه وبعضها عن يمينه بعضها عن يساره وبعضها امامه فلم يستقبلها كله فالحجر الحجر يله فاذا الصحيح في النهي لا انه لاجله كونه لم يستقبلها كلا انما استقبل جزءا ليس ليس الدليل هو الحديث ينافيه من الضعف اسماعيل هذا كان قال إنه لما أن كان يبني كان جعل سيارة يصعد عليها ويناول أداه السيارة سيارة رصها رص دغها على بعضها كان يتناولها فهجم إسماعيل هو طرفه من جيات الشمال ولكن سمي هذا الدائر كله أو الدائره الدائرة سميها حذراً اللي كانوا بحجر إثمار. حديث عائشة. بحجر حديث عائشة. أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحب ان تصلي في البيت لما أنه عليه السلام دخل الكعبة وصلى فيها نفلا أحبت أن تصلي فيها فأمرها بأن تصلي في الحجر وأخبره بأنه منها فالحجر منها ولا على ظهرها الا اذا نظر يا <تصفيق> هذا في الطوافل أو في الصلاة النهل <تصفيق> <تصفيق> يا النهل يصحب استقبال شاخصا منها بعض منها كما سيأتي فإذا استقبل جزءا منها أولو الحجر يصحب في إن شاء الله ممكن يمكن أن يبنى هذا على الفرد لا ياتي ياتي يقول ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء استغرام على هنا ظهرت الرطوبه على وجه الأرض تكشى الضطوبة رجاسة أما إذا كان فوقها صبة قدر متر أو نصف متر فإنها لا تخرق البخار لا يخلق هذه الصباء يقول لا تصلح صلاة على ظهرها إلا إذا لم يبق خلفه شيء منها ومثلا أنه صل على هافة الجدار على وشبها وقفا على الجدار على الجدار الشرقي مثلا فإنه هو هذه قد استقبلها كلها لم يكن شيء منها خلفه فما سيكون هذا هذه هذه يعني العله تمران تصليح الحمد واخضرها لان فجر من الليل جاهليه قال ذلك فادي له ثاني امر بان فكر من البيت وان قريشا انكسرت لهم النفقه وانه لا لعنه فده عدو بجاهليه لنقضه وادخل الحجرة في البيت في أصل عندنا الكعبة لم يكن متساوية للزوائع بل كان طويلا في الشرق إحي الشمالي والجلوث ها قول منه الشرقي والهرب هكذا أودنا الشيخ بعض المعافرين والعليب الشيخ يقول قد تحقق مراد الرسول لأن الحجر به بابين هادفهم الناس ولا أحدهم من الناس رسول لولانا قومك الحير عدل مجالي يقول الآن ثبت عني ما الرسول للرسول لأنها الآن بابين نفس الحجم باب ذلك من الناس ولا من الناس كيف تحكم الله؟ الرسول تمنى أن يهدم الكعبة في ما يدنيها على ليه؟ يقول لها بابين يقول لها بابين لا. لها بابين نعم هذا قصد الرسول قصد يجعل الكعبة نفسها بابين بابا شرقيا وهو المزيد الآن في الكعبة والذهب الغربي في في كعبة نفسها لا في الحجر فان فان صدر فإن جاء له ذاب بيني لأجل أن لا يتضايقه الدخول إذا دخله الصوت ويصف الندر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق الندر بالنفل. وفي النفل يصح الصلاه في هذا يصح بها اولا انه صلى الله عليه وسلم لما دخل هذا من صلى بها ركعتين وفي روايه اربع نقل ذلك بلال ودخل بعده بن عمر وتحين المكان الذي صلى فيه صلى فيه فدل على جواز الصلاه في صلاه النفل في الكعبه وقد اباحه عليه الصلاه والسلام لعائشه يعني أجاز لها أن تصلي نفلاً في الفجر وقال إن صلاته هي كالصلاة في الدين ثانياً أن النفل فإن الفرد لا بد به من استقبال القبلة استقبالاً كاملاً كلياً بخلاف النفل فإنه كما تعرفون وكما سيأتي يصح في السفر. على الراحله بغير القبله كان عليه الصلاه والسلام يؤثر على راحلته غير ما توجهت له في تسوم هذا النفل في القبله بترك استقبالها في بعض الاحيان جاز ترك استقبال بعضها وذلك في الكعبه لا يستنذر بعضها هذا هو السبب في اباحه النفل في داخل الكعبه وفي داخل الحجر والحق به النذر لأن النذر ولو كان ملحقا بالفرد بكونه يجب الوفاء به لكنه لم يوجبه الله تعالى على العبد إن العبد هو الذي ألزم نفسه وفيجيونه أن ينذر صلاة في البيت ولأن الله امر من وثاء به في قومه تعالى ثم ليقموا تفتهم وليوفوا نذورهم فإذا نزل اعتصاما في البيت أو نزل رسالة في البيت أو نزل رسالة في داخل كعبة وتمكن فعلنا هذا هو. أبي شيخ تجمع بين النهي عن الصلاة بين السواري صمت الرسول كعده بين عمود الالمين. النهي عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصهور فأما إذا لم تقبع الصهور إن كان الجماعة أربعة بين عمودين فلا بأس بذلك. لا الآن يحصل للتقفى الثامن استقبال استقبال القبلة مع الغدار لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية والحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه الأذلة راضحة فما تحتاج إلى الاسترداد لكثرة أذلة فإن الدليل القرآن كافر في قوله تعالى في ذنهة واضع هو اللي يواجهك شطرة المسكد الحرام وهيه ما كنتم هو اللي وجوهكم شطره وتعرفون أنه عليه الصلاة والسلام لما كان بمكه مكة عليه الصلاة كان يصلي في جئك جنوب الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيجمعوا بينهما لأن الكعبه قبلة إبراهيم وبيت المقدس قبلة أنبياء بني إسرائيل ولما هاجر إلى المدينة تعجر عليه اليامر فأمر امرا مؤقتا باستقبال بيت المقدس قبلة أنبياء بني إسرائيل وكان ذلك أسأليف أن اليهود ليظهر من يطيع منهم ومن يعصي كما في قوله تعالى وما اجعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم يعني ليظهر ما علمناه من يؤمن بالاخره ممن هو في منها في شك من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه الله تعالى عالم ولكن المراد ليظهر معلومنا ليظهر ويتبين لكم من علمناه انه سيصدق وانه سيكذب فبعدما مضى قدر الله وما الزمن الذي وقت وصول المسلمون الى الكعبه قبله ابراهيم وكان عليه الصلاه والسلام حريصا على ذلك حتى كان يقلب وجهه الى السماء يرتطب ان ينزل عليه الملك لذلك فانزل الله قد نرى تكلم وجهك للسماء الى اخره كذلك ايضا بفعل النبي عليه الصلاه والسلام وفعل صحابته فان من صحابته من بادروا بالامتثال يعني القبى لما جاءهم الخبر وقد صلوا بعض الصلاة ووجههم الى بيت المقدس انحرفوا بالصلاه يستقبل تعبها ولم يمهلوا ولم يقولوا هذه صلاة انتدأناها عنها تبه وبعد رؤون بالامتفال فالأدلة واضحة أن استقبال القبلة شرق من شروط الصلاة فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلععادة عليه لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حيالك فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فتم وجه الله رواه ابن ماجه وإن أمكنه معاينة الكعبة فرض الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله بالشرح والبعيد إصابة الجهة بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غرفوا المسلم عليه أن يتعلم ما بات القبلة ولها علامات ظاهرة فشعره بالشمس والقمر في بلادنا هذه الشمس والقمر ي في جهة القبلة ويطلعان في جهة الشرق الذي هو ضد قبلة عكسيها وفي بلاد اليمن مثلا ال القبلة هي في جهة الشمال بحيث أنهم يجعلون المشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم وفي فإذا المسلم يسير هذا من علامات أو ما يعرف به جهة القبلة انها تعرف ضوء الشمس والجغربية. هاي نتغرب عنكم، نتغرب وكذلك المنازل، منازل الشمس والقمر، وهي النجوم السائرة، التي هي في الثمانية والعشرون، النجوم المعروفة، نجوم الصيف والشتاء والخريفية والربيع يعرفها. يعرف مثلا إن هذا النجم هو الثريا وهذا هو الدبران وهذه هي الهقعه والهنعه والزراعه يعني اذا عرف ان هذا النجم الذي هو الثريا يطلع من جهه الشرق ويغرب من جهه القبله فاذا راه في اول الليل عرف ان هذا هو الشرق وهذا الغرب الذي هو قبلتنا وهكذا بقيه المدينه ومن اهبك العلامات لها القطب وهو الجدي في بلادنا الجدي يقول في جهة الشمال يجعله المصد عن شماله عن جهة الشمال عن يمينه وتكون القلة أمامه الجدي النجم السابق الذي لا يتزهز عن مكانه وحوله يسمى هو القفل حوله نجماني يدوران حوله كما يدور الطائف حول البيت يسمى يعني الفرقدان دائما وهما يدوران حوله كذلك حوله أيضا بنات نعش سبع تدور أيضا دورة ابعد و قد تغيب عندنا في بلادنا تغيب قليلاً تغيب أول الليل من هنا تطلع آخر الليل من هنا ولكن هي في جهة العراق شمال العراق ما تغيب عندنا دائماً يرونها أول الليل وآخر الليل أول الليل وهي فوق الجدي وآخر الليل وهي تحته ثم تدور حوله فهي ثابتة علامة ظاهرة ففي اليمن تستقلل هذا الجديد وفي العراق تجعله خلف الأذن اليسرى خلف الأذن اليمنى وفي الشام وفي نصر تجعله في نصر تجعله عن يمينك عن يسارك قليلا وفي الشام يجعله خلف الأذن اليمنى. الناتج أنه علامة ثابتة، علامة مستقره يعني سوريا ومصر يجعلونه سوريا الشام يجعلونه خلفه، وأما مصر يجعلونه خلف الأذن اليمنى. وأن العراق سيجعلونه خلف الأذن اليسرى أو اليمنى مصر اليمنى أم مصر اليمنى والعراق اليمنى الإمارات استقبلوا من هنا فيكون خلف الأذن اليمنى الخاسر أنه علامه ثابتة ومن الإعلانات ايضا الرياح حبوب الرياح إنسان العارف يفرق بين بيح الشمال و الجنوب الأواصل التي تأتي من الشمال وعوقاتها يعرف أن إذا هبت جاء هذا هو الشمال فالقبلة تكون هنا مثلا وأن هذه هي بيح الجنوب وأن هذه هي الشرقية التي تسمى الدبور وأن هذه هي الغربيه التي تسمى الصباح يعرفها فتعرف ايضا بالرياح. إذا كان جاهلا يسأل يسأل من عنده علم. فهذا وجد من الله قلده. لكان كان ذلك المسؤول من أهل ماله قلده واتبعه فإذا قدر أنه أخطأ هتنقذ. فالصحيح أنه لا يريد. يقول له تعالى فأينما تولوا ثم وجه الله فصلى بالجهاد فتمضي صلاته لو قدر انك اجتهدت له الظهر وصليت هنا ثم جاء العصر وتغير اجتهادك فصليت هنا فهل تصلي صلاه الظهر صحيح انك لا تريد لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بل تبقى على أنت عليه ثم فرقوا بين من كان قريبا وبريدا فالقريب الذي بمكته حولها عليه أن يستقبل عين الكعبة فارض من قرض إصابة عينها أما الدعيد النائي الذي بينه وبينها مسافات مئات الاميال فيأكده يصلي إلى الجهة إلى جهتها. يا كانت كهتها من هنا ولو لن نسل عينها صلينا إلى الجهة كافي ورد لحديث فحاولت تذني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله يخاطبوا أهل المدينة قبلتهم جهه الجنوب اذا ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا لم تستقبل المشرق ولم تستقبل المغرب صلايتكم من هنا او من هنا او من هنا او من هنا, هنا. انتم مستقيمون الى القبلة ما بين المغرب كله والمغرب كله ليس بكذا انا نقول ما بين الجنوب والشمال كله اذا كانت قبلته هنا صلينا من هنا او من هنا او من هنا او من هنا, أو من هنا. ما عندنا شك بين الشمال او الجنوب فاحنا نوصلون للقبلة ان شاء الله وما ذلك ايضا الحديث الآخر الصحيح هو النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائر لا تستقبل القبلة ببول ولا غائر ولكن شرقوا أو غافبوا يخاطب اهل المدينه شرقوا أو غافب تبعونه أنهم لو صلوا إلى جهة القبلة لو جلس JLS. M. E. N. L. K. A. V. A. I. H. A. D. E. T. M. U. S. T. A. Q. B. L. A. Q. B. L. E. T. E. W. het A. K. I. N. A. H. M. A. I. L. A. N. G. E. N. H. A. لا لغا يكون له مجهة خافة للإمام يكون المؤمنون المؤمنون الظاهرين حول الكعبة يكون هؤلاء عمام الإمام معارضين للإمام وجهه كذلك يكون هذا الشرط لأن المؤمنون أن يكونوا خلف الإمام لا ماهو شرط ماهو شرط إنما الشرط أن يكون الذين في جهته خلفه وانت تعرف أن الكعبة لها أربع جهات فالذين في جهة الإمام لا بد أن يكون خلفه. إذا كان مثلا هو يصلي في جهة شرقية، فلا بد أن يكون الذين في الجهات الشرقية كلهم خلفه. أما بقية الجهات فلا اسم عليهم إذا كانوا أقرب إلى الكعبة منهم. وذلك لكونهم لم يستدبروا لم يستجبوا، وجعلوه خلفه. إنما هو في جهة أخرى. Het is een natuurlijke reis, Allah. Allah wil dat